بسم الله الرحمن الرحيم الذي يعد لاثره في رحتها يعيش بها المرحله شمعة يضيء بها اهله فربما تنازل المرء عن مصلحته لتحقيق المصلحة الأعم، وتلك خصلة لا يوفق لها إلا من رحم الله وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين وقد وقع ذلك بإيثار الحسن بن علي الخلافة ليجعلها لمعاوية كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين وهنا يتجلى الإيثار وكبت حضور النفس ومصلحتها حينما تعارض مصلحة المسلمين العامة، فتحفتحقن بها الدماء، فتحقن بها الدماء، وتجمع بها الكلمة. وقد ذكر أهل السير على وجه الاستحسان قصة عبد الله بن حذافة السهمي حينما وقع أسيرا هو وبعض الصحابة في قبضة قيصر الروم فسامه سوء العذاب إلى أن قال له قيصر هل لك أن تقبل رأسي فأخلي عنك فقال عبد الله وعن جميع أسر المسلمين قال قيصر وعن جميعهم، فقال عبد الله بن حدافه في نفسه عدو من أعداء الله أقبل رأسه ليخلي عن أسر المسلمين لا ضير في ذلك، فقبله, فقبله فأطلق له الأسراء، فلما علم الفاروق رضي الله تعالى عنه فلما علم الفاروق رضي الله تعالى عنه بذلك قبل رأس عبد الله بن حدافه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هكذا, هكذا هو الإيثار، هكذا, هكذا هو الإيثار، الذي ي aids في مهدها يعيش بها المر شمعة, المر شمعة المر يضيء بها أهله, أهله ومجتمعه، ينبض قلبه, قلبه وتطرف عينه, عينه ولا, يغيب ولا يغيب عنه قول المصطفى صلى الله, صلى الله عليه وسلم. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا رواه مسلم